بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ان قف منه قليلا نصفه او ان قص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن ترثيلا إن الناس عليك قولا ثقيلة إن ناشئة الليل يا شد نَزَلَتْ فِيهَا بِسَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ ربك وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاسْتِر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا قَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَئِكَ نَعْمَتُهْ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ رَدَّنَا إِلَّا أَن وَجَحِيمًا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 إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَقَذْ أخبا وبيلا فكيف تتقون إن تفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفطولا إن هذه فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة الذين معك والله يقدر الليل والنهار ألم أن لن تحسوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن فَرِيمًا سَيَقُولُ مِنْكُمْ مَرَقُوا وَآخَرُونَ يَطْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ يقاتلون في سبيل الله اللَّهِ ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم